Amen. موسیقی mm. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ مُقُولٌ لِشَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمَ. ن <تصفيق> يَمُنُّونَ عَلَيْكَ Ben love إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عملون يُجِيبُ بل عجب وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إن الله يقلم غيب السماء am هم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عديد أئذا متنا وكنا جَوَّعٌ بَعِيد قُنْزَعَنَّا مَا تَنْقَصُ الْأَذْمُ مِنْهُمْ وَعَندَ لَاكِن تَكُونُ بل كَلَّبُوا بِالْحَقِّ. فَلَمْ يَنْظُرُ إلَى السَّمَاءِ فَوْقَكَ كَيْفَ بَنَى كَيْفَ بَنَى Amen, وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من الثمان ملك الخروج ولن لباس وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العالم